الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه ا ل ح م د نود لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه رب عبر إشارات أجمعين ن ط ق ع ل القيم العظيمة إنها قيمة إسلامية وقيمة إنسانية هي قيمة إنسانية لأن الله ى قيمة قيمة وقيمة قيمة إنسانية هي إنسانية ميز من إنها بها الصنف البشري والنوع ا ل إ ن س ا ن ي وهي ق ي م ة إ س ل ا م ي ة ل أ ن ا ل إ س ل ا م جاء بها وحث عليها ودعا المجتمع إ ل ى أ ن يستمسك بها إنها إنها إنها الكون كائناته الحيوانات الله عليها عليها أقام الوجود ولا تستغربوا الحية الرحمة الرحمة الموجودة المتوحشة قيمة قيمة يقوم قيمة في في أشرس كل تجد عندها بعض صور هذه ا ل ر ح م ة في تعاملها مع عيالها وفي توفير سبل ا ل ر ا ح ة لصغارها إ ذ ا ر أ ي ت أ س د ا ضاريا أ و سبعا متوحشا ف إ ن ك ستخافه ولكن إ ذ ا نظرت إ ل ى سلوكه مع صغاره كيف يدرجهم كيف يربيهم كيف يعلمهم الافتراس و ا ل ق س و ة لوجدت لو أ ن في ذلك ر ح م ة الرحمه تظهر مظاهرها في كل شيء في هذا الوجود لماذا ل أ ن ه ا ر ح م ة من الله جل وعلا إ ن الله جعل ا ل ر ح م ة م ئ ة جزء ف أ ن ز ل جزءا واحدا بين العباد فبها يتراحمون وترفع ا ل د ا ب ة حافرها عن ولدها حتى لا ت ط أ ه بهذه الرحمه ة وأمسك الرحيم ع ن د سبحانه تسعة وتسعين جزء الرحمة جزءا من يدخرها لهم ليوم القيامة يكفي د خ ر ه لهم ا القيامة ليوم ي قوله سبحانه كتب ربكم على نفسه الرحمه ة نعم ن على ربكم كتب ف س ا لم ر ح ة لم يلزمه بذلك أ ح د ولا يلزمه أ ح د إ ن م ا هذا من تفضلا منه سبحانه وتعالى على عباده بل سبقت رحمته غضبه هكذا كتب الله تعالى على عرشه أ ن رحمتي سبقت غضبي و أ ن حلمي سبق ع ق ا ب ه فسبحانه وتعالى رحيم ومن رحمته أ ن ه جعل ا ل ع ب ا د ة يتراحمون والخلق يتراحمون حتى الوحوش التي تحدثنا قبل قليل عن ص و ر ة من صور التراحم فيما بينها ح صغاره و ل يرحم بقية الحيوانات خاصة التي فيها مأكله وفيها غذاؤه وإلى غير مأكله الحيوانات التي وإلى وفيها فيها غذاؤه هذه ذلك نود أن نتحدث عنها في أوساطنا نحن و د أن ن ت د ث ع ه ا ا في أ و س ط نحتاج ا ن ن ن ح إ ل ى ذلك ولكن قبل, هذه قبل هذا اسمع و ا معي بعض ا ل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ي ة التي يحدثنا الله عز وجل فيها عن ما ينبغي أ ن يكون عليه المجتمع من التراحم يقول سبحانه وتعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم, وكرام اليتيم واجب ك ر م اليتيم و ولا تحاضون و ن على ع ط م المسكين ولا تحضون على طعام المسكين آية مخيفة ولا ت ح ا ض و ن على طعام المسكين يعني لا تتكلمون و ي ح ث بعضكم بعضا ً على إ ط ع ا م المسكين مش قال ما كتب م و ن المسكين لو قال ما لا ك ت ع امون المسكين ا ي ز و ن يقول والله أ ن ا ماعندي ق ر و ش ناس ا ل ق ر و ش حقا راح لكن الايه دخلت حتى ا ل نسمه ا عندهم ق عنده ر و ش ه ا ي ماعند خشم عند خشم ه ايقول ل ن ا س ا ك و ا المساكين كما ق ل ت الله ب خليك اخوانا ه ذ ا ك ل ا م دايلفهم ولا تهاضون على طعام المسكين تاني قال ا ف ر أ ي ت الذي يكذب بالدين بالحساب وبالقيام وبالشرائع فذلك الذي يدع اليتيم ة ولا يحض على طعام المسكين يعني المساكين بالدين مخيف يعني في يطلع يدي المساكين يقول يكون بالدين التواصي العنده عنده للعندهم صعب بشأنهم إخوانا منا وكان لأن الزول لو ما قال أكلوا واهتموا والله إخوانا الكلام مخيف يعني ما والما أدوا ما قال يكون مكذب بالدين لأنه القول ما صعب اسمه لو زول بروش وده مكذب مكذب بالرحمة ده ده بالرحمة يعني يوصي بعضنا بعضا وينصح بعضنا بعضا في أ ن نتراحم في ذلك يقول سبحانه وتعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه ة للرحمة الرحمة بالرحمة يعني يحث يذكر يعين نتداعى بعضنا بعضا على الرحمة يذكر بعضنا بعضا بالرحمة يعين بعضنا بعضا على أن نتراحم نكرس ن ت و ج د ونعضب كونوا انت شف و لك زول مسكين وتقول انا ما عندي له ق د ر ة ما يكفيك لاننا مجتمع الاصل فيه انه متراحم ولذلك ا طعام مسكين وتأكلون التراث اكلا تحضون وتأكلون وتحبون مسكين على لما المال حبا جمع التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمه ة بمعنى أن يحث وأن يحض بعضنا بعضا ان وان يحث يحض للتراحم طيب هذه ا ل ر ح م ة م ظ ل ة تقي المجتمع أ ش ع ة العوز والحرمان و ا ل م ع ا ن ا ة التي يعيشها الناس ف إ ن قلت هذه ا ل ر ح م ة بين الناس اعلم أ ن هذا المجتمع مجتمع غير جدير ب ا ل إ ح ت ر ا م و س أ ح ك ي لكم ق ص ة ب س ي ط ة جدا جاء رجل إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقال له كنت ولكن يقولون ان ا ر س و ل يقولون ان ا ل ر س يقولون ان الرسول يقولون ان ا ل ر س و يقولون ان ل ر س و ل ي ق ل و ن ان ا ل ر س ت ل ي ق ا ل و ن ان ل ر س و ل يقولون ان الرسول ي ق ن ا الرسول يقولون ان الرسول يقولون ان ا ل ر و ل ي ق و ل و ان ا ل ر س يقولون ان الرسول ي ق ن ا الرسول يقولون ان الرسول يقولون ان الرسول ي ل و ن ان ا ل ر و ل يقولون ان ا ل أ س و ل يقولون ا ا ل ر س و يقولون ان الرسول يقولون ان الرسول ي ق ي ل و ن ان الرسول يقولون ا ا ل ر س و ق و و ن ان الرسول ي ق و ل ق و ل و ن ا ل ر س و ي م ن ه كم ك ي ل ي ق ا ل و ن ان ا ل ك س ل ا ل ر ج ل أ ب ا ي سلم ت قال هذا تمر ا ل رديء لتمر كعب قام الانصار الضايق الرسول عليه الصلاه والسلام ما ضايق ل أ ن ه إ م ا م ولانه ق د و ة ولانه رسول صلى الله عليه وسلم قال لي ل ا انت لي أخي أ دار مشاكل أ و ل ح ا ج ة جيت وقال لك ما عندنا و ح و ل و ك لما ي ل جيت أ د ي ك تضايق أ ن ت زودك ب ت مشاكل بس فقام الرجل قال من يعدل ومن أ ح ق بالعدل من محمد من رسول الله أ ح ق منه من أنه يعدل عليه الصلاه والسلام فرجعوا إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقال ا ل أ ن ص ا ر ي يا رسول الله إ ن هذا الرجل أ ب ى واتهمنا بعدم العدل وقال من أحق ب احق ل ل أرسل ع د جدا منك لم تأثر ت ى و ف وقف على طوله كان جالس وقف عيناه طوله جالس وغورغت كان بالعدل د م و م ع وقال صدق صدق منك يعدل إن لم أعدل أنا وقال بعدها ل ليت هذه الأمة م عظيمة من حكامها ة يا هذه إ ل ى محكوميها ومن قادتها وولاتها إ ل ى شعوبها ي س م ع و ا هذه الكلمه ة أسمعوا قال إ ن الله لا يقدس أ م ة ي أ خ ذ الضعيف حقه فيها وهو يتعتع ثاني الحديث الثاني براحة الحديث ذا لنا أهل الإسلام إن الله لا لأن إن أعيد يقدس أمة يأخذ الضعيف أهل أمة ستسمعوه لكم مفخرة حقه فيها و هو يتعتع معناه شنو معناه اذا وجدت أ ي مجتمع الضعفاء ال ما عندهم و ا س ط ة أ س م ع و ا كامده كويس ما بيقدر يمشوا أ م و ر و ما بيقدر و ا ي أ خ ذ و ا ح ق و ق إ ل ا بعد شق ا ل أ ن ف س و التعب التعتع ل ل ي هو ا التعتع معناها ا ل م ش ق ة و التعب التعتع و في الحديث من ق ر أ ا ل ق ر آ ن و هو يتعتع فيه و هو عليه شاق كتب له أ ج ر ا ن ا ا ه يتعب يعني دي أ م ة الله ما بيحترمها يعني شنو يعني كان في زول بياخد حقه وبيصلي حقه لكن بعد تعب وبعد ما يسل روحه باجراءات ل إ م ع ق د ة كويس وتكاليف ص ع ب ة لكن في ا ل ن ه ا ي ة ب د ه حقه دي أ م ة ربنا ما بيحترمها ولا بعايلها وغير جديره بالاحترام إن يعني عنده الله لا يقدس أمة يأخذ الضعيف حقه فيها وهو يتعتع. يعني الزولة اللي طواله حقه وهو يقدس يأخذ يتعتع يأخذ حق أمة حقه أنا أ ق و ل ل ك م كلام وما تزعلوا و إ ذ ا ما صح قولوا ما صح ا ل آ ن ا ل إ ن س ا ن الدار يقضي أ م و ر ه إ ما و ا س ط ة و إ م ا ر ش و ة و إ ل ا في الغالب ا ل أ م و ر ب ت ح ت ك ما بتمشي إ م ا يقولك ل الختم مافي و إ م ا يقولك ل دافن ه في ا ل د ر ج و إ م ا يقولك ل أ و ر ا ق ك ناقصه ة جهجه يعني إ ذ ا أ د و ر حقك بعد ما يهجهوك ل أ م ه الله ما بقدسه ي طيب إ ذ ا ما ب د ك ح د ك يبقى الموضوع د ا كيف فبالتالي أ ق و ل ما أ ح و جنادل ر ح م ة أ د ر و ا ل آ ي ا ت بتاعت أ و ا خ ر المدثل قالوا ما سلككم في سقر قالوا ل م ن كم من المصلين ولم ن ك نطعم المسكين شوفوا ا ل ا ه ظ ي م ة ك ي ف أ غ ر و ا ل آ ي ا ت الجندل بشويه في سورت ا ل م ع و ن ن تقال المعونه المعونه د ماتتعلم ا أ ا ف ر أ ي ت الذي ي ك ذ ب بدين ا ل فذلك الذي ي د ع و ا ل يتيم و ل ا ي ح ت د و ل ى ط ع ا م المسكين فويدل المصلين ا ل ذ ي ن ه ما ا س ت ر ا ة ي م س ا ه ن ا ل ذ ي ن ه م يراون ويم نعون المعونه معون الأكل د يمنع الماعون مش ا ل ع د ة ا ل ف ا ض ي ة ا ل ع د ة ا ل م ل ي ا ن ة كويس أ ق ر و ا اواخر الفجر اقروا ب بل ل كلا لا شوية ك ت م ن ل ل ي ي ت م و اواخر ت ح ن على ع ط م المسكين أقروا أ ص و ر ة البلد فلاختحم ا ل ع ق ب ة يعني الصراط وما أ د ر ك ما ا ل ع ق ب ة فك ر ق ب ة أ و إ ط ع ا م في يوم ذي م س غ ب ة يتيما ذا م ق ر ب ة أ و مسكينا ذا م ت ر ب ة ثم كان من الذين آ م ن و ا وتواصوا بالصبر وتواصوا ب ا ل م ر ح م ة أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب ا ل ب ي م ن ة ده ديننا ولكن الرحمه ة الموجودة يجب شيء ان تتعامل ح س فليحيد مع الرحمه ولكن الرحمه يجب كيف ان و تتعامل ا ل ر ح ة مع ا ل م ي نبي ن هو ا ل ر ح م ة عليه الصلاة والسلام وجاء ا ا ل ل س م و ب ا ل ر ح م ة إ ن م ا هو نفسه هو ا ل ر ح م المهدى ة ا ل هو ن ع م ة المزداه ى صلى ل ل عليه وسلم نحن نريد أ ن ن ب د أ ا ل ر ح م ة من أ س ر ن ا وليكن في بالكم جميعا من لا يرحم لا يرحم وليكن في بالكم جميعا ا ر ح م و من في ا ل أ ر ض يرحمكم من في السماء وليكن في بالكم جميعا الراحمون يرحمهم الرحمن وليكن في بالكم جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ا ل إ م ا م الترمذي في السنن لا تنزع الرحمه ة إلا نسأل ل ل ا من شقي الا س ل من ة والعافية ه أهلها ا للتراحم دعوة لمشاركة البائسين بؤسهم وإدخال السرور على دعوة المعاناة ش ا ا ا ر ك ة ل ب ئ س ي ن أنفسهم بؤسهم السرور وإدخال دعوة على ل ر ح من ة م يتيم س ح الرحمة ق من ت ي مكسور ومن ب س ك ي ن ضعيف ومن عجوز يحتاج إ ل ى م س ا ع د ة ومن مظلوم يحتاج إ ل ى من ينصره ومن مستغيث يحتاج إ ل ى من يجيره أسأل أن وأن وسلم ورسوله وسلم الله تعالى لما يحبه ويرضى إلى البر والتقوى لذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه يوفقنا بنواصينا وبارك يحبه إنه عبده وأنعم ويرضى يأخذ محمد